أولى الشيطان وديل انزل الله الرحمن الرحيم صبحا الذي أغاث عبدي ليلا من المذذب الظلام إلى النصف جبل لَن نَّسْجِدَ لِلْمُطَّغِينَ لَن نَّسْجِدَ لِأَقْوَامٍ لَّذِى بَغَوْا كَنَا حَوْلًا أَمَّن Oh, shaddy is is ansar awesome. All right. إن هذا القوى այսակական Ayatlan... Ողջույն وَقَدْ لَا نَسْمَعُ نَذَمًا Oh, no! a